بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحلم ما أحلى الله لك مرضات أزوالك والله غفور رحيم قد الله لكم تخل I'm elle وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُنذِرُونَهُمْ Yeah أدَّى <تصفيق> الدَّيْنَ يقولون ربنا فارحة فيها <تصفيق> قدير <تصفيق> يا yeah. ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير دار صَارَ بَيْنَ اللَّهِ وَمَنْ أَسْلَمَ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَأْوَاهُمْ فِي الْجَنَّاتِ نُزُلًا حَتَّىٰ في الجنة بِأَمْرِهِ Thank you. ما ترى بها وكنت بي وكنت دفقت وكان ما ترى